بسرعة أن أنشط الذاكرة ربطا لما مضى بما سوف ندرس كنا قد طرحنا سؤالا عن فائدة مادة التسكية ماذا نستفيد من مادة التسكية ماذا نستفيد من مادة التسكية قلنا أننا نستفيد من مادة التسكية أننا نربط العلم بالعمل وأن خلاصة الدين والهدف من ممارسة الشعائر وإقامة الأذكار وكل أركان الدين تهدف وزبدتها وخلاصتها أن نتزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طيب كنا قد ذكرنا أن جوهر التسكية وكيفية التسكية في ثلاث كليات أساسية لو تذكرونها ايوه الكشف عن منازل السير ثانيا الكشف عن افات النفس ومعرفة الخلل الذي فيها ثالثا العلم بمعاني التوحيد وحقائق الإيمان المستنبط والمدرك من خلال المعرفة بمعاني الأسماء والصفات طيب في هذا الدرس أتناول قضية بالغة الخطورة وعندما أردت تناولها تقدمت فيها مترددا وهي قضية الإخلاص لأنها أساس التزكيه وسبب ترددي أن الإخلاص الحديث عنه يحتاج إلى مخلص ونحن نعيش في زمن قلت فيه الفاعلية وضعفت فيه العزيمه ونحتاج إلى شحنة إيمانية كبيرة وتزكية لنفوسنا وفق أسس ومنطلقات السلف وخطورة الإخلاص أنه أمر متعلق بالمقاصد والنيات التي هي أساس الأعمال وأساس الجوارح وخطورة الإخلاص أنه غير مرئي للناس وإن كان ابن الجوزي رحمه الله يقول الإخلاص مسك مرصون في مسك القلب يأبى إلا أن ينبه على صاحبه فيظهر ريحه لأنه مسك موجود في أعماق القلب فضل الاخلاص لا شك أنه لدينا ينبغي أن يكون معروفا لكن أتحدث بسرعة عن ثمرات الإخلاص للإخلاص ثمرات وهذا هو ربط الإخلاص بالتزكيه التي نحن نتحدث اليوم عنها طيب الثمر الأولى من ثمرات الإخلاص السكينة النفسية والطمأنينة القلبية إذ أن صاحب الإخلاص أجمع همه وغايته على غاية واحدة وهي رضا الله فلذلك تجده في طمأنينة وسكينة لا يلتفت بقلبه إلى غير الله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا من كانت إرادته ونيته رضا الله ومن كان قصده ونيته رضا الخلق الأول لو أن الخلق لم يرضوا لكان في هم دائم وقلق مستمر وكانت نفسه مكدرة أما صاحب الإخلاص طالما أنه أرض الله لا يلتفت إلى البشر البته ليتك تحلو والحياة مريضة وليتك ترضى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ثانيا من ثمرات الاخلاص القوة الروحية ثبات القلب وشجاعته والثبات على الدين وترك المنكرات واجتناب المحرمات يحتاج إلى طاقة روحية هائلة تأمل قول الله تعالى عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فأهل الإخلاص هم أهل الطاعة والاستقامة ثالثا من ثمرات الإخلاص أنه يعين على الاستبار في العمل وإن من علامات صدق العمل أنه على إخلاص أن صاحبه يستمر عليه ولا ينقطع رابعا من ثمرات الإخلاص انه يحول المباحات والعادات الى عبادات وذلك بالنيه فبعض الناس ياكل ويشرب ياكل ويشرب كسائر الناس وبعضهم ياكل ويشرب ليتقوى بذلك على طاعه الله فالاول اتى مباحا والثاني اتى مستحبا بنيته واني لا نومتي كما احتسب قومتي وذلك بقوتي آه... الاخلاص فالإخلاص يحول المباحات إلى... والعادات إلى عبادات والإخلاص من ثمراته خامسا من ثمرات الاخلاص أنه يجعل قليل العمل بالنية كثيرا إن من خلفكم اقواما بالمدينة ما سلكتم وادية ولا قطعتم فجة إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإمات على فراشه فالإخلاص يجعل العمل القليل كثير الرجل الذي أتى الحديث في السنة النساء وأصله في الصحيحين وورده ابن في الزاد الأثرم عمر بن ثابت من بني عبد الأشهل اتى النبي عليه الصلاة والسلام في احد يود أن يجاهد معه ويقاتل معه حمية لقومه ولم يكن مسلما فرده النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم في تلك اللحظة وقال على ماذا أتبعك إذن قال يكون لك ما على المسلمين عامه وعليك ما عليهم عامه إن غنموا غنمت وإن اصيبوا اصبت قال هل من دار غير هذه الدار فقال الجنة فقال أقاتل معك على أن يدخل سهم منها هنا وأشار إلى نحره ويخرج منها هنا وأشار إلى قفاه فقاتل وقتل فقال عليه الصلاة والسلام بخ بخ عمل, عمل قليلا ونال كثيرا صدق الله فصدق دخل الجنة وما سجد لله سجده ولم يتعلم حتى الوضوء ولم يعرف أركانه ولا سننه أسلم في اللحظة ولم يغتسل قادل وقتل فدخل الجنة بنيه صادقة وباراده لله مخلصة عمل قليلا ونال كثيرا دخل الجنة وما سجد لله سجدا ثم سادسا من ثمرات الإخلاص نصر الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث النساء إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاحهم وإخلاصهم ما هو تعريف الإخلاص نود أن نقف على تعريف للإخلاص اختلفت أقوال أهل العلم في الاخلاص. فمنهم من يقول الاخلاص افراد الله بالقصد في الطاعه إذا قصدت في طاعة أن تفرد الله بقصدك وإرادتك ومنهم من عرف التعريف الأول للنووي تعريف ابن أبي جمرة للإخلاص الاخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وعن إعجاب الفاعل بنفسه تصفية الفعل لأنه ماخوذ من قوله تعالى إن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث, فرث ودم لبنا خالصا سائغا لشاربين خالصا أي نقيا من الشوائب صافيا من المكدرات ومكدرات العمل كثيرا كما سوف نعرف هذه المكدرات بعد قليل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وعن إعجاب الفاعل بنفسه ثالثا من تعريف الإخلاص نقله ابن رجب استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن والإخلاص أن يكون الباطن أعمر ونقل ابن القيم رحمه الله قوله في تعريف الإخلاص الإخلاص فقد رؤية الإخلاص فمن رأى أن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص بمعنى الإخلاص أن لا ترى نفسك مخلصا وأن لا تلتفت إلى عملك معظما وأن لا ترى نفسك على الله ممتنا أن تعمل العمل وأنت مستحي من الله بالتقسيب الإخلاص فقد رؤية الإخلاص فمن رأى أن في إخلاصه إخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص هذا أكثر الناس حاجة للإخلاص الذي يدعي الإخلاص فالمخلص يتهم نفسه دوما بالتقصير وهذا من أكبر الإشكالات في قضية الإخلاص طيب ومن التعريفات في الإخلاص الإخلاص أن تفعل الفعل وأن تقول القول وهذا نقله ابن حجر في الفتح أن تفعل الفعل وأن تقول القول وأن لا تطلب عليه شاهدا غير الله لا تريد شاهدا لفعلك وقولك إلا الله عز وجل طيب قوادح الإخلاص للإخلاص قوادح ينبغي أن نقف عندها وأول قادح من قوادح الإخلاص الغرور والعجب بالعمل ان يعجب الإنسان بعمله وهذا من أعظم إشكالات الإخلاص قضية الإخلاص أيها الجمع الكريم من أصعب الأشياء قال الشافعي رحمه الله تصفية النية على العمال أشد عليهم من الأعمال وأثقل شيء على النفوس كما قال ابن القيم في المدارك الإخلاص والسبب أن النفس ليس لها من الإخلاص نصيب فالنفس ميالة للدعا وميالة للفخر وميالة للتعالي والظهور وميالة للمدح والثناء وترتاح إذا سمعت عبارات المدح والثناء تستقم مع الآذان يجد الإنسان راحة وطمأنينة فلذلك العجب بالنفس طبعاً العجب بالنفس ولا مش العجب بالنفس أنا قلت أول حاجة شنو؟ العجب بالعمل ده ده قادح شنو؟ الأول العجب بالعمل وعلاج هذا أمران الأمر الأول النظر إلى العيوب وإلى التقصير فيها والأمر الثاني النظر إلى حق الله من العبودية وأنك مهما فعلت من العمل فإنك لم توفي شيئا هذا يعالج ده شنو العجب بالعمل. طيب هذا إلى هذا نشنو؟ علاجان. الأمر الثاني من قواعد الإخلاص النفس النفس وقد اجتمعت كلمة الأولين والآخرين من أهل السلوك والتطبيق وعلماء التزكيه أن الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. الرضا عن النفس رأس كل شنو؟ رأس كل خطيئة. وعلاج التعالي والغرور بالنفس والإعجاب بها الذي ينافي الاخلاص علاج ذلك كما قال ابن القيم أن تشهد الجبرة وبأنك مسير من عند الله وأن العمل الذي وفقت إليه إنما بتوفيق الله لك وأن تشهد أنك كحركات الأشجار وهبوب الرياح وعندها تعلم قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ثالثا من قوادح الإخلاص الرياء لا شك الرياء من أكبر قوادح الإخلاص ولا شك هنا أودا أقول شيء أولا معالجة قضية الرياء تحتاج إلى توازن تربوي من علماء التربية فهم يتحدثون عن الرياء وعن الوسوسة بالرياء وهذا من مداخل الشيطان الرياء كما قال ابن القيم مستكن في النفس البشرية استكنان النار في الحجر وما من نفس إلا وفيها رياء أي انسان يكون عنده جزء من الرياء يتفاوتون في درجاته الرياء في الفرائض لا يصدر إلا من المنافقين لا يرائي في الفرائض إلا, شنو؟ إلا أهل النفاق إذا هو المؤمن يرائي في صلاته ولا في فرق ولا في صوم رمضان هذا لا يكون ابدا من مؤمن ثانيا كثير من الناس يظن أن الرياء يحبط العمل فحسب وهذا كلام رفيع جدا من شيخ الاسلام فيني رحمه الله يظنون ان الرياء شنو يحبط شنو العمل فقط الرياء يحبط العمل ويلزم الذنب يعني ما بيحبط العمل بس يعني زور صلى صلاه فيها الصلاه بغير باطله لكن شنو بيتكتب على قدر الرياء سيئات والدليل على ذلك شوف دليل ابن دليل رهيب اول من تسعر بهم النار ثلاثه لو ان اعمالهم احبطت فقط لكان هذا طيبا ولكن احبطت الاعمال ولزمهم الوزر وهذا من مخاطر الرياء لان الرياء يعتبر شرك شنو؟ اصغر فهو أكبر من الزنا ومن اكل الربا ومن عقوق الوالدين وسائر الكبائر لان هذه الكبائر والرياء شنو شنو شرك لكن شرك شنو؟ في النهاية شرك الشرك الاصغر أكبر من الكبائر فلذلك الرياء يحبط العمل في, ذا في نفسه ويلزم الوزر لأنه التفت قلبه إلى غير الله فيكتب له من السيئات بقدر ريائه والتفات قلبه وانصراف نيته إلى غير الله نسأل الله السلامه والعافية طيب هذا الرياء على خطورته فيه مسائل أول من تسعر بهم النار ثلاثة عال أو قارئ قران ومجاهد في سبيل الله ومنفق أمواله في أبواب الخير يقول الله له معتفوا نعمتكم يقول عالم تعلمت العلم وعلمت للناس يقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت إنما فعلت هذا ليقال عالم أوقاري خذوه فيجرجر على قفاه في النار وقد قيل كما في الحديث وهكذا هذا حديث صفي الأصبحي الذي رواه عن شيخه أبو هريرة وكان أبو هريرة كلما روى الحديث بكاء اول من تسعر بهم النار ثلاثه فالرياء خطورته انه لا يرى وقد لا تحس به النفس وانا اعطيكم على ذلك امثله هذا المثال شوفوا الكلام ده كيف يقول ابن قدام المقدسي في مختصر من منهج القاصدين امور يظنها صاحبها اخلاصا وهي رياء قال اذا درسته ففرق بين أجر تطلبه وبين فرح بلذة التدريس وانصات المنصتين إليك فيصيب نفسك شيء من الغرور والفرح الخفي فمن الناس من يدرس لا لأجر الله ولكن ليفرح بلذة التدريس, التدريس وانصات المنصتين له ثانيا يكون الشخص صاحب فضل وتقوى وعباده فإذا تعدى عليه متعد يقول كيف يتعدى علي وأنا قد بلغت من العلم والتقوى ما بلغت أو يقول لأني أدرس ينبغي أن أحف بالاحترام وأن أبجل بالتقدير وأن أبدأ بالسلام قال كأنه يطعاط احترام الناس للأجر خفيا على طاعته لله طيب ومن ذلك قول القائل أزور فلانا في الله ولكنه في نفسه خلي بالكم ولكنه في شنو في نفسه وضع فلانا في أولوية الزيارة من دون الاخرين لأن عندهم نوع من الحلوى طيبة يقدمونها وهنا يقول العز بن عبد السلام فرق بين الاشراك في النية وتشريك النية فرق بين شنو الإشراك في النية وتشريك شنو النية والفرق شنو الإشراك في النية ريا وتشريك النية أن يفعل أكثر من طاع بنية واحدة أن يفعل شنو أكثر من طاع بنية شنو واحدة أو أساسا أباح الشارع فيها تشريك النية كمن ذهب إلى الحج. ثم يخشى بعد ذلك أبواب شريف في جدة داري يمشي الحج وليشهدوا شنو منافع له وهنا ينبغي أن يكون الباعث الأول هو شنو هو الطاعه والحج لأنه قال واحد ماشي الحج بيته قالت ما تنسى الفرشاد قال انا غير الفرشاد دي المودين شنو ده ما عنده حج فمعنى شنو فرق بين إشراك النيدي الذين يعمل شيء لله ويريد غير الله لكن ابتداء عمل شيء لله ثم أتت بعض المنافع شنو بغير قصد منه فهذا نوع من أنواع شنو التشريك في النية طيب آه... ناقش العلماء العمل الرياء والاخلاص اذا اختلطا مع بعضهما يعني زوج يكون عمل العمل وجاء اخلاص او عمل العمل مخلص وجاء الرياء العمل الخالص اذا خالطه رياء العمل الخالص اذا خالطه شنو رياء وهذه المساله خلي بالكم ان يبدا بالاخلاص بدء الركعتين مخلص فلما راى الناس ينظرون اليه جملها قال عليه الصلاة والسلام اياكم وشرك السرائر قالوا وما شرك السرائر قال الرجل يصلي يزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس واصلا سبب الرياضه في الايمان وضعف تعظيم الله عز وجل لا يلتفت الى غير الله من الا من لم يعرف الله حق المعرفه ولذلك اقول العمل إذا بدأ بشنو؟ بالإخلاص وخالطه الرياء إذا عرض له الرياء فسخ العمل وتعتبر نيته قد قطعت وعمله باطل يعني أستم بصلي جاءه الرياء خلاص ثاني مما جرى هذا دخل عليه أصلا شنو؟ لأن ما هو؟ إذا بدأ بالإخلاص وعرض له الرياء إذا انتهى بالرياء الأعمال بالخواتيم أصلا ما لا باطل. إذا بدأ بالإخلاص وعرض له الرياء وختم بالإخلاص استطاع يجاهد نفسه قل من العمل بقدر ما فيه من شنو من رياء لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشنو وشركه وللعلماء في عبادة التي معها رياء في اعادتها قولان نعيد ولا ما نعيد قول الجمهور الا يعيد وقول الإمام أحمد بالإعادة وفي وللإمام أحمد في المسألة قولان والذي أمير إليه الإعادة من عمل عمل فيه رياء صلى, صلى فيها رياء وشعر أنها كانت مرائية ان يعيد طيب إذا المراتب كالاتي العمل إذا الخالص إذا خالطه رياء إذا بدأ بالإخلاص وختم بالإخلاص والرياء بينهما ينقص من العمل بقدر ما رأى إذا بدأ بالإخلاص وختم بالرياء العمل باطل أما إذا كان درجة ثالثة إذا كان الباعث عن العمل الرياء من الأول مرائي ولكن عرض له الإخلاص في الاخر التفصيل اذا كان العمل مما لا يتعدد ولا يتجزى فالعمل باطل لان الاصل شنو ها شنو الرياء اما اذا كان العمل يتجزى فما كان مخلصا يكون مقبولا مثل الصلاه عمل لا يتجزى باعثه ان يصلي رياء وفي الركعه الثالثة بدأ له أن يخلص هذا صلاته كلها باطلة الأول والاخر يعني لو بدأ بالركعه الأولى مرائي والثانيه في الثالثه دارة يخلص وصلنا الثالثه مخلص والرابعة مخلص أصدر كلها باطلة أما الأعمال التي تتجزأ كالنفقه طلع مئة ألف خمسين ألف أنفقة وهم مرائي وخمسين ألف انفقه هم مخلص الخمسين التي رأى فيها بطلة والخمسين التي أخلص فيها صحت وقبلت ان شاء الله الصلاه والصدقه مش كده طيب الحج الى ايهما هذا سؤال يعني تنشيط الحج اقرب الى الصلاه ولا الى الصدقه ناس قالوا الصرنا قالوا الصدقه الصلاه اقرب الى الصدقه الحج فمثلا راى في الطواف الاول وجد السعي بين الصفر مر وماله اخلص سعيه صحيح وطوافه شنو باطل وقف في عرفه مخلصا ولما اتى الى مزدلي بدا يرائي وقوفه بعرفه صحيح نعم اقرب الى الصدقه, أقرب إلى الصدقة. معلش قالوا خلوا خلاص طيب لكن لا بد من أن, ان نصل الى خاتمه هذا الكلام طيب آه. أشنو الحج اقرب الى الصدقه بل وقف في عرفه مخلص وبعدين ذلك المزدلفة رأى وخوفه بعرف ماله صحيح ولكن مبيته بمزدلفة أو ربه للجمار أو العمل الذي رأى فيه هو الذي شنو هو الذي أثر فأما إذا رأى في ركن من أركان الحج معناه الرقم شنو باطل ومعناه الحج كله شنو كله باطل هذا هو التفصيل طيب اخر نقطة في مسألة الرياء امتزاج حظ النفس بالكسب البادي يعني مثلا الشخص يغزا وأراد الغنيمة اذا كان الباعث الغزو والغنيمة تبع فانه لا حرج عليه لكن كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين لا يكون كمن غزا لا يريد شيئا صح ولا ما صح حج وأراد منافع وشخص حجة ولم نريد شيء إلا الحج فقط لا شك أن الثاني أفضل حجم منه من الأول طيب كيف نعالج الرياء كيف نعالج الرياء شوفوا أوريكم إخ يعني اختلاط أمر ال ال ال الرياء والإخلاص المنازعة والمجاهدة مخطوبة ولكن أيها الأخوات أن لا يؤدي هذا إلى وسواس يقعد عن العمل الصالح ويثبت عنه كلما أرادت أن تقوم لعمل صالح قال لها الشيطان أنك مرائية فتقعد عن العمل وتصبر يقول الفضيل بن العمل من الجناسي الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك والإخلاص أي يعافيك الله منهما وهذا يعني أن, أن لا نلتفت إلى... إلى... أن لا نوثلس في قضية الرياء وأن نخلص النية طيب كيف نعالج الرياء ال... الرياء يعالج بأمرين الأول اقتلاع جذوره من القلب اقتلاع جزور شنو الرياء من القلب كيف بمراقبة الله في الأخوال والأف... وال... وال... وال... والأفعال كل ما تقول قول راق بالله الله بيطلع على القول ده الشعور بأن الله يراقبك يجعل أن العمل له سبحانه ثانيا أن يعرف مخاطر الرياء وما فيه من إحباط للعمل وإلزام للوزر فيقلع بعد ذلك عن الرياء ثالثا هذا من اختلاع الجزور نقل ابن رجب لما قال لما سئل السلف كيف تترك الرياء قال بأن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظر الناس إليك أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظر الناس إليك ما أنت عملتش الناس يشوفوك قبل ما الناس يشوفوك أما شنو الله يقول شافك وجود هذا العلم عندك يقلل من الرياء رابعا في اختلاع جذوره تعويدا النفس على الأعمال الخفية أشاند ذول يقطع شنو مسألة الرياء أما العلاج الثاني دفع ما يخطر في الحال بتذكر الله ودعائه ومن الادعيه في هذا الباب اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء حديث ابي بكر وحديث عمر قول عمر اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء يعني زول يحاول أنه كل مرة شنو ي... كل ما يعمل ال... العمل يعمل شنو يقول الدعادة كل ما يعمل عمل يقول الدعادة ويقوله وأن يقول بقول عمر رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك ان أشرك بك شيئا اعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه طيب بس أختم هذا الكلام ب... بمسألة مهمة وأرض أن تنتبه لها من قوادح الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاخلاص قلنا شنو العب بالعمل والعب بالنفس وثالث شنو الرياء اخر شيء الشيطان ايضا مما يقدح في اخلاص الانسان اما بالتزين واما بالتشكيك يعني الشيطان يشكي تزول في العمل هذا اشكال او يزين له العمل لا بد أن تعرفوا شيء هو ان الإخلاص بعضهم بالغ قال الإخلاص سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه ملك فيكتبه ولا هوى فيفسده ولا شيطان فيفسده ولا هوى يميل به لكن شوف الخلط بين حق الله وبين حق النفس الخلط بين شنو؟ حق الله وبين حق شنو؟ حضر النفس أنا أقول لكم حاجة غريبة جدا جاب ابن القيم في المدارك يقول ابن القيم رحمه الله قال أحد الصالحين كنت احج زمنا طويلا كنت أعج شنو؟ زمنا طويلا وذات مرة تأكد لي أن حجي كان فيه خلل كان كل سنة حج لمدة عشرين سنة حج عشرين مرة قال تأكد أن أحد شنو في خلد هو ذو العالم ومن أهل الصلاح قال علمت ذلك لما طلبت إلي أمي ماء أمها قاعدة تكلم الدينق مويه انت قبل عالم ما بتقبل عالم على منوب على أمك رجاء ابن حيوه العال كبير بيقلب درس التجار والقضاة والامر كلهم قاعدين اله قاعدين قدامه امه في الدرس تجيب تقول لا يا رجاء اعطيت الدجاج شعير عند القفص بتاع الدجاج الدجاج اكل يقول لا يا امه تقول ماذا تنتظر فيستأذن يقول له سمحتك اجيب امي أدي الدجاج شعير وأجيب يقوم ويعطي الدجاج شعير وياتي ويواصل درسه ودرجته درس كونه قام ماشى عمل الدجاج ودي راجع درجته في حد ذاته شنو هذا درس عملي حسك أزول يدرس في الدين وموتا يقول له قديتها شعير؟ لا حجة نحن في شنو انت في شنو دجاج شنو يا حجة بعدين الطلاب درجته يجدنبه كان يقول له ده ندي دجاج شعير شنو ومي قالت يقول لك يا خالك اللي انت ما تدف يا جمك شعير اجابك ذاته تدرس شنو كلهم بيقوموا يلا يمش. يقول لك ما عندنا مواعيد تأخر الناس زاته تعالى ينتظرو شوف الأدب بعدين شوفوا الدين مرتب لو انت بتصلي فلتبي الله مش مع الله مش بصللي على ومندمجه في الصلاة لكن نافلة لك يا يابي تعال اقطع الصلاة وجري تقطع الصلاة وتجري هذا هذا با باب في البخاري باب قطع النافلة لإجابة الوالدين في الصلاة تقطع الصلاة لي الله وتمشي لا تفعل كما فعل جريج الراهب بصلي الله أم نادته قالت يا جريج قال ربي أمي ربي أمي شوف فهمه فاختار الصلاة قال ربي أفضل الرسول قال أما وإنه لو كان عالما فقيها لأجاب لا أمه ده مستحب ذاك واجب أنا ما اعرف الناس اللي بعقوة لديهم درحم من ربنا وين أبو حنيفة على جلالة قدره ومنزلته أم سألته سؤال تريد إجابة فورية قال أنا أجيبك قالت تجيبني أنت متى تعلمت العلم انت بتنعي لفت العلم ذاته ام شايفه ما عالم ذاته قالت تأخذني الى عمر بن ذر لا اخذ العلم الا منه ركب حمارته وسائق الحمار موديه لعمر عمر بن ذر لما وصل الى عمر بن ذر قال لها ما لك يا ام الامام قالت اتيتك في فتوى حلفت وما نفذت دير فتوى قال لها افتيك ومعك مفت الكوفة ولدك مفت الكوفة قالت علمه لا يروق لي ما واجهني في رأسي فنادى عمر بن جاد ابو حنيفه نادى وقال له بماذا اجيبها قال قل لها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فذهب عمر بن جاد فاجابها ورضيت لما رجعوا في الطريق قالت يا بني هذا هو العلم دير العلماء مش قاعدوكم وجايبينو جديد ده دير العلماء قالت له ال ال ال, ال يعني المسألة بيختلط فيها يكون أنت لا تعبد الله شوف النقطة الرفيعة دي دا تعبد الله عبادة لكن جات تعبد الله العبادة دي لأنها ما بتناسب مع خواكي دا أنت أنت عبدت الله لكن عبدت لي حظشنو لي قلبك وليس هو حق من حق ربك يعني التفريق بين حظ القلب وحق الرب التفريق بينشنو حظ القلب وحق شنو الرب إذن قال الراجل ده أمه فثقل عليه الأمر قال فوجدت من المشقة والعنة في تقديمك وبماء لأمي ما لم أجده في حجي كله فعلمت أن حجي كان حظا لقلبي ولم يكن حقا لربي وشيخ لسام تيمية لما تكلم عن هذه الجزئية الدقيقة من مسائل الإخلاص سمع قال رجل أحد الصالحين ودي مقوله للجليد ونقل ابن القيم ايضا ونقل الشيخ لسان في التحفه العراقيه قالوا من اخلص لله أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه ولسانه ففي واحد منشد في الاخلاص يعمل وكل مره يقول يا الله ما اقول هي اخلص اخلاص سيد يوم بعد ذلك قال لابن تيميه لم تتفجر علي ينابيع الحكمه قال لأنك أخلصت لتتفجر عليك ينابيع الحكمة ولم تخلص لربك من الأول تجاسد عشان ينابيع الحكمة جيك دباء خلاصك فالإخلاص معناها شيء يحتاج إلى منازع ابتفي بهذا القدر وصلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.